ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرُّشْدُ الْمُكَلَّبُونَ لَا آكِلُونَ مِنَ التَّجْرِي ஹெல் هَذَا نُزُلُهُم يَوْمَئِذٍ رَأَيْنَا قَوْمًا قُطِعُوا لَهُمْ كَضِبُوا أَفَرَأَيْتُمْ مات النور أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قبل عَلَا أَن نُبْدِلَ أَمْثَالَكُمْ وَ ون...